أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إلنا دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما ذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو ل أن تصيبه مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ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 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن استبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين